الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوا دو مرة فاستوا وهو من لفق أعلى ثم دنا فتذلا فكان قاب قوسين أو أدلا فأوحى إلى عبد فتباغونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طوى لقد رآ من آيات ربه الكبرى جاؤوا دونا والعذل وما نال الثالثة من اخرى الفؤلذر وله المراد تلك اذا قفلت يَا <تصفيق> دَيْن النَّظَرُ دَوَمَ مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَ مِنْ رَبِّهِ الْمَدَى أَمْنٌ لِلَّذِينَ تَمَنَّوا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا شيء لا تغني شفاعتهم شيئا لله بعد ان يحكم الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغلل الحفظ جيئا فأحذر عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجذي يجربون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع لأغفره هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى